فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جاين فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحثتان فبأي آلاء ربكما تكذبان